فَثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَسَأْنُقِيَ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَأَوْقَعُوا الْأَعْنَاقَ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اذانكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار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 ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا الله تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا أنما لِّتَفْتَرُوا وأولادكم اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ وَاعْلَمُوا وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فقانا ويكفّر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإلّا يمكرون بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتنوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وَإِذَا تُتَّلَعَ عليهم آياتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَأْ لَقُلْنَا مِثْلَهَا ذَا لَوْ نَشَأْ لَقُلْنَا مِثْلَهَا ذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ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 وَإِنَّمَا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَبِذْ إلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا يَحْسَبَ النَّالِذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ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 وَإِنْ جَنَحُوا لِالسَّلْمِ فَجَنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَأَيُّ يُرِيدُ أَيُّ يَخْدَعُكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ وَاللَّدِينَ أَيَدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ